تناولت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية قضية قديمة حديثة ألا وهي قضية إنكار عذاب القبر وأنا أود بأدب وحوار هادئ إن شاء الله تعالى أن أبين الحق بدليله في هذه المسألة الجليلة